مصريا على ارتباش هلا لا يا هلا لا يا حالي يا ولد اسري في الليله ورقي براس المشرفي تشهد جميعا احد جهلها لو نال يهدبلها ان زهره رعي يا هلها جابوها علينا الويلاني ما هي غريبه وقفتنا منقابل عندك نخوتنا بالماضي حصه هجى راوجيوشه عقبال ما عزانا حشمنا جلب بنت العماني الشكر من قبل سدنا بالسيوف النشطيره انظر تاريخ الجزيره سدنا قصيها والداني حكمنا الشعر مو من جله بالقصب بحنا تحية يا رب عيصك وعلي